أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليه بالماودع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 تُمْ خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموادتي وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله من فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بالسوء وودوا لو تكفرون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 إلا قول إبراهيم لابيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إِنَّكَ انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر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 ظالِمٌ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن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 ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن وجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فانتم الذين ذهبت أزواجهم مثل ما قُلْ اللَّهُ الَّذِي أَنتُ بِهِ مُؤْمِنٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ إذَا قال المؤمنات بايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يَا تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكَفَرُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ